بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذان لا ينكح إلا ذانية أو مشركته والذانية لا ينكحها. بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلون لهادت الأبداء وأولئك هم الفاسقون. لفضيله <تصفيق> الله Bye. لفضيله الدكتور A the moon No. قل أطيع الله Why not? ZANG قد <تصفيق> يعلمون